الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلقهم فاستمتعتم بخلاقكم كمستمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتهم كالذي خابوا أولئك حبطة أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم ياتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوحي وعادي وثمود وقوم إبراهيم وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسل بالبينات فما كان الله ليظلمهم فما كان الله ليظلمهم ولكن ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يؤمنون ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله أولئك إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الانعام جنات تجري من تحت الانعام خالدين فيها خالدين في غا ومساكنا طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.